الدرس السادس عشر بعد المئه من الجنداني في حروف المعاني بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاه والسلام ورسل الله على اله وصحبه ومن والاه قال المؤلف رحمه الله تعالى اي في اياك واخاته ما معنى في اياك واخاته اي في اياك واخاته يعني معها يعني هذا اللفظ من هذه الالفاظ يعني اياي وايانا واياك واياك واياكم, وإياكم وإياك وإياك واياه واياه واياه وإياهم وإياهم واياه واياه اثنا عشر فيها ك و خاتي يعني خاتي اثنا عشر والضمير الوحيد هو إيه الضمير هو إيه والباقي لواحد والضمائر أسماء الضمائر أسماء بالإجماع لكن وجود خلاف وجد من قال أن إيه هي الحرف والكاف أو ما بعده هي الضمائر هذا هو السر وإلا إيه الضمير والضمائر أسماء بالإجماع لكن وجود خلاف أنهم قالوا إيه هي عبارة عن حرف ولا ما بعدها الياء او ناء المتكلمين تكلمين او كاف الخطاب او او هاء الغياب او هاء الغائبه ان الضمير هي هذه الخمسه ومع ولا و عبارة عباره عن حرف قال, قال إيا في إياك أخاتي هذا هو الحروة السابع من الأخاف الرباعيه قال إن حين فيه, مذا فيه مذاهب الأول أن إيا اسم المر ولاحقه أعني الياء والكاف والهاء حروف تبين أحوال الضمير من تكلم وخطاب وغيبة يعني هذه من بيانية ما هي أحوال الضمير قال من أحوال الضمير من تكلم يعني من هذه بيانيه يحل محلها اسم موصول مع ماذا اسم موصول بعده مبتدا مخبر عنه بمجرور من مخبر عنه بمجرور من يعني احوال الضمير التي هي تكلم وخطاب تكلم وخطاب وغيبه الان اذا اردت ان تعرف من البيانيه اجعل بدلها اسم موصول مع ايش مع مبتدى مغمر مخبر عنه بالمجرور الآن المخفوضات من الاسماء اذا قلت ان من بيانية اشمعناها المخفوضات التي هي الاسماء هذه من البهان اشتاه طيب يلبسون ثيابا من سندس طيب الثياب التي هي ماذا سندسن, هي سندسن هكذا قال وهو مذهب سيبي اختاره الفارسي ابو علي وابن قني ابو الفتح عثمان بن قني ونسبه صاحب البديع مسوه محمد بن مسعود مر بناء عنده مرات الى الاخفش قال الثاني ان هي اسم نمر ولوحقه ضمائر وهو مضاف اليها ولا يعمل ض... ولا يعلم ضمير اضيف غيره وهذا مذهب الخليل المازني واختاره ابن مالك ونسبه اليهما الأخفش الثالث ان هي اسم ظاهر مبهم ولوحقه ضمائر مجروره بإضافة إليه إليها وهو ذهب الزجاج الرابع أن إياه الرابع أن إياك بكماله اسم واحد مغمر كامل ونسب الكوفيين لذلك تجد بعض النحويين يقول به قل إنه الأسهل الخامس أن إياه بكماله اسم واحد ظاهر المفهم حكاه بعضهم وهو غريب هو غريب السادس ان ايه دعامه ان ايه ايش دعامه ما معنى دعامه حرف تمهيد حرف تمهيد ان ايه دعامه تعتمد عليها اللاواحق لت... لتفصل عن المتصل تفصل عن المتصل وهو مذهب الفراء ولم يصرح بان هذه الدعامه عند الفراء اسم او حرف لكن اغلب ما يعتمدون الدعائم النهاء ايش؟ أنها في الحروف ولكنهم ردوا عليه بما يدل على ان نهاء فانهم قالوا ان جعل اي دعامه فاسد لان الاسم لا يسوع لا يسع ان يكون دعامه وصرح صاحب الرسلاني بان اي حرف بان اي حرف قال لأنه لا معنى له في نفسه وإنما معناه في غيره كسائر الحروب ومعناه هنا الاعتماد عليه في النطق بالضم المضمر المتصل إذن هذا هو من أجل هذا الخلاف ماذا فعل من اجل هذا الخلاف ما أدخله المرادي في أي باب في باب الأحرف وإلا فحقه هو أن لا يعتبر هنا. قالوا على هذه الأقوال كلها فليس المشتقة ليس المشتقة وذهب أبو عبيدة إلى أنه مشتقها ضعيف قالوا ولم يكن أبو عبيدة أحسن النحو وهذه إجحاف هذا إجحاف والله المستعان في بعض النسخ لم يكن أحسن العربية كيف وقد اعتمده الإمام أحمد بن حنبل اعتمد غريب أبي عبيدة في ماذا اعتمد الغريب لابي عبيدة بل البخاري من أين ينقل أغلب الغريب عن أبي عبيدة قال وإن كان إماما في اللغة يعني جعلوه ناقل فقط ناقل ما يفهم ما ينقل إلا شيء فهمه وأيام العرب وعلى القول بالاشتقاق فمن اي شيء نشتق فيها أقوال لا نطول لا نطول بذكرها والله اعلم ايه هذا هو هذا سليم تسلم الله خيرا الحمد لله رب العالمين ما هو الراجح هي الان هي الراجح انها ضمير بارز منفصل مبني على السكون في محل نصب في محل نصب ضمير بارز منفصل منصوب اي في محل نصب وما بعدها لواحق ام يعني يقول حرف خطاب حرف غياب حرف تكلم وما بعد حرف الغياب والخطاب التكلم ان كانت ميم و فالميم بالعماد ولا حرف ثنيه وان كانت الميم وحدها فالميم حرف لجمع الذكور حرف لجمع الذكور وان كانت من وحدها انه وحدها ان حرف حرف جمع المذكر طيب ان شاء الله الله نزهكم